أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: أبئني بأسماء هؤلاء إِن كنت صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أفتقمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون <تصفيق> الذين آتيناهم الكتاباتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ رَبَّنَا وَبَعثْتِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آياتك يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تمركا قالوا أن يكون له الملك علينا قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسعتم من المال قال إن الله أصفاه عليكم قال إن الله أصفاه عليكم وزاده بصفة في العلم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 وزاده بصقة في العلم وزاده بصقة في العلم وزاده بصقة في العلم والجسم والله يكتيم الكه من يشاء والله يكتيم الكه من يشاء والله من يشاء والله والله واسع عليم فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه وعلمه وعلمه وعلمه, وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يأتي الحكمة ما يشاء يأتي الحكمة من يشاء. الحكمة من يؤت الحكمة مي يشاء ومي يؤت الحكمة ومي يؤتى الحكمة فقد أُوتِي خيراً كثيراً ومي الحكمة فقد أُوتِي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أول الألباب ولا يعبأ كاتب ان يكتبك ما علمه الله ولا يعبأ كاتب ان يكتب ولا يعبأ كاتب ان يكتبك ما علمه الله ولا يعبأ كاتب ان يكتب ما علمه الله واتقوا الله وَاتَّقُوا الله ويعلمكم, اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنه وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بالنبي والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كلهم من عند ربنا وما يتذكر إلا أهل الألباب <سؤال> شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأول العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط.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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانين ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب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 وبما كنتم تدرسون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم مرسلا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويُزكِّيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتين آلَ إبراهم الكتاب والحكمة فقد آتين آلَ إبراهم الكتاب والحكمة فقد آتين آلَ إبراهم الكتاب والحكمة فقد آتنا آلَ إبراهم الكتاب والحكمة فقد آتنا آ إبراهم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه. <المتضح> ولو ردوه إلى الرسول وإلى قول الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى قول الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا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 وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكون تعلم وعلمك ما لم تكون تعلم وعلمك ما لم تكون تعلم, تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لكن الراسخون في العلم منهم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 أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح كلبين تعلمونهن مما علمكم الله تعلمونهن مما علمكم الله تعلّمنه من ما الله، من ما الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واتقوا رسم الله عليه واتقوا الله، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عالم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وَكَلَّا بِهَا قَوْمٌ لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ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 وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَمْ تُمْ وَلَا أَبَاكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ قال يا قوم ليس بظلال ولكن رسول من الرّب العالمين وبلغكم رسالات رب وأم صح لكم وأم صح لكم وأم صح لكم وأم صح لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم مِنَ اللَّهِ مَا لا تعلمون، وأعلم مِنَ اللَّهِ مَا لا تعلمون، وما كان المؤمنون ينفرّوا كافّةً، فلو لا نفع من كل فرقة منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدين. ليتفقهوا في الدين ليتفقه في الدين ليتفقه في الدين ليتفقه في الدين ليتفقه في الدين ليتفقه في الدين وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر, فاصبر إن العاقبة للمتقين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك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 ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه, ولنعلمه, ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمّا بلغ أشده آتيناه حكمًا وعلمًا ولمّا بلغ أشده آتيناه حكمًا وعلمًا آتيناه حكمًا وعلمًا آتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجز المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي ذلك ما مما علمني ربي ذلك ما مما علمني ربي ذلك ما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا, أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قدر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون لعلهم يعلمون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوه مات انا يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفسي يعقوب قضاها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 وإنه لذو علم لما علمنا وإنه لذو علم لما علمنا وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثرا الناس لا يعلمون فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذناء يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون واعلم من الله ما لا تعلمون فَلَمَّا أَمْجَأَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم ليبين لهم ليبين لهم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قالوا لا توجل إ نبشرك بغلام عليم عَيم إ نُذَشّك بغلا من عَلييم إ نذَشك بغلا من عيم إن نُذَشكَ بغلا من علييم إن نذَششرك بغلا من ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول ان شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين, قال الذين اوتوا العلم قال الذين اوتوا العلم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين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 فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إنما يعلمه بشر إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة، بالحكمة والموعقة الحسرة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخرثة القافى جهنم فتلقى في جهنم مملوما مدحورا وإسألونك عن الروح قل الروح من أم ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إن الذين أوتوا العلم من قبله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول ما, ما لهم به من علم ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه وعلمناهم من لدنا علما وعلمناهم من علما وعلمناهم من علما قال لهم موسى هل أتبعك هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل اتبعك على ان تعلم من ما علمت رشدا هل اتبعك على ان تعلم من ما علمت رشدا يا يحيى خذ الكتاب, خذ, الكتاب خذ الكتاب بقوه خذ الكتاب بقوه خذ الكتاب بقوه خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وأتيناه الحكم صبياً واتيناه الحكم صبياً واتيناه الحكم صبياً يا أبت إنني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني فاتبعني أهديك صراطا سويا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله أعطاني الكتاب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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلِ الرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَقُلِ الرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَقُلِ الرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَقُلِ الرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلِ الرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا زِدْنِي عِلْمًا ولوط آتيناه حكم وعلم آتيناه حكم وعلم آتيناه حكم ففهمناه سليمان ففهمناه ففهمناه ففهمناه ففهمناه سليمان وكلن آتينا حكم وعلم وَكُلًا آتينا حكم وعلم وسخّرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيّر كنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَثَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما علما علما, علما, علما, علما وقال الحمد لله, الحمد لله الذي فضلنا على كثير وقال الحمد لله الذي فضلنا على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 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيِّرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيِّرِ وَأُوْتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ من كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ, إن هَذَا لَهُ الْفَضْلُ المبين قال الذي عنده علم قال الذي عنده علم قال الذي عنده علم قال الذي عنده علم قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يقتد اليك طرفك فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِيُّدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُواني أَشْكُرَ أَمْ أَكْثَرَ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَثَرَ فَإِنَّ رَبِّي عَلِيٌّ كَرِيمٌ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَاتَ عَذْبُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وأوتينا العلم, وَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل منها عمون قال إنما اوتيته على علم عندي قال إنما أوتيته على علم عندي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 وقال الذين اوتوا العلم وقال الذين اوتوا العلم وقال الذين اوتوا العلم وقال الذي اوتوا العلم وقال الذين العلم ثواب الله خير لمن امن وعمل الصالحات ولا يلقاها الا الصابرون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا العلم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 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرةهم وافلون.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 ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَعَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيمَ حَمِيدٌ ويرَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذي أُنزِلَ إلَيْك مِنَ الرَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلَى سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ الْعُلَمَاءَ, العلماء, العلماء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وفصل الخطاب وفصل الْخِطَابِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ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 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر كل الألباب فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم افرايت من اتخذ الهوهوا هو ضله الله على علم واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذلك مبلغهم من العلم ذَلِكَ مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اتدى حكمة بارعة حكمة, بارغة، حكمة, بارغة، حكمة, بارغة، حكمة بارغة. حكمة بالغة فما تغنى نذر الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه علمه البيان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بِالْقَلَمِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَّمَ ما لم يعلم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منكم يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والذي بعث في الامم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمه, ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين. وذكرنا ما يطلع في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وذكرنا ما يطلع في من آيات الله، من آيات الله. من آيات الله والحكمة من آيات الله مِنْ آيات اللَّهِ والحكمة إن الله كان لقِيثا خبيرا رضوا بأي يكونوا مع الخوارث وطبي على قلوبهم وطبي على قلوبهم فهم لا يفقهون فهم لا يفقهون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم وأشكرولي ولا تكفرون وأشكرولي ولا تكفرون وحاجه قومه قال تحجون في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا إن يشاء ربي شيئاً وساع ربي كل شيء علماً وساع ربي كل شيء علماً وساع ربي كل شيء علماً أ فلا تتذكرون أ فلا تتذكرون أ تتذكرون, أفلا تتذكرون افلا تتذكرون افلا تتذكرون ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون. واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وأقيم الصلاة وَأَقِمِ الصلاة وأقيم الصلاة طرفاً نهاراً وجلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك بكرالذائرين وقال للذي ظن أنه ناجم منه اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فامسه الشيطان، فامسه الشيطان، فامسه الشيطان، فامسه الشيطان، فامسه الشيطان وذكر ربي، فلبث في السجن بضع سنين. وقال الذين جاء منه ما وذكر وذكر بعد أمة وذكر بعد أمة وذكر بعد أمة وذكر بعد أمة وذكر بعد, بعد, بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وإن له لحافظون ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ليذكروا ليذكروا ليذكروا, ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا وذكر ربك إذا نسيت وذكر ربك إذا نسيت وذكر ربك إذا نسيت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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَى إلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُرُوتِ فإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. أو يذكر الإنسان، أو يذكر الإنسان، أو لا يذكر الإنسان، يذكر الإنسان خلقناه من قبل ولم فقولا له قول اللعين لعله, لعله يتذكر لعله يتذكر لعله يتذكر لعله يتذكر لعله يتذكر أو يخشى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ليذكروا ليذكروا فابأ أكثر الناس إلا كفورا وهو الذي جعل العيلا غناها رخيفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شكرًا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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيره والذكريات أعد الله لهم مغفرته وأجر عظيمه فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون, فستذكرون فستذكرون فستذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله ان الله بصير بالعباد نحن اعلم بما يقولون نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران فذكر بالقران من يخاف عنيد وذكر وذكر فإن الذكرات فع المؤمنين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر استحوذ عليهم الشيطان فأمساهم ذكر الله فأمساهم ذكر الله فَأَمْسَكُوهُمْ ذِكْرُ الله أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَيُّ كَاذِبٍ الَّذِينَ كَثُرُوا لِيُسْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإياك الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما يذكرون وما يذكرون إلا أو الله وما يذكرون وما يذكرون إلا أو الله وما يذكرون وما يذكرون إلا أو يشاء الله وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره يوما يتذكر الانسان يوما يتذكر يوما يتذكر يوما يتذكر, يوم يتذكر الانسان وان له الذكرى وَأَمْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْ وَلَا تَنْسَوْ وَلَا تَنْسَوْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم بعضي يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله نسوا الله نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا قَالَ لَا تُعَاقِظْنِي بِمَا نَسِيتَ قَالَ لَا تُعَاقِظْنِي بِمَا نَسِيتَ قَالَ لَا تُعَاقِظْنِي بِمَا نَسِيتَ قال لا تأخذني بما نسيت لا تأخذني بِمَا نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه فنسي فنسي فنسي فنسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه فنسي فنسي فنسي ولم نجد له عزما قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن اتّعثهم وأبأهم حتى نسذك حتى نسّدك حتى نسّدك حتى نسّدك حتى نسّدك حتى نسّدك حتى نسّد ذكره وكانوا قوماً بورا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 يومبعث الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحقه الله نسوع ونسوع ونسوع ونسوع ونسوع والله على كل شيء شهيد ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا الله نَسُ الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَقُرْآنًا فرَقْناه لِتَقْرَأَهُ لِتَقْرَأه لِتَقْرَأه عَلَى النَّاس لِتَقْرَأه عَلَى النَّاس عَلَى مُخ ونَزَلْنَاهُ, تنزيلا ونزلناه تنزيلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه كذلك لنثبت به فؤادك لنثبت به فؤادك ورتد ترتيلا ورتد ترتيلا وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لا تلقى القرآن, القرآن من لدن حكيم عليم وَأَن أَذْكُرِ الْقُرْآنَ وَأَن أَذْكُرَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ يَسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ والقرآن الْحَكِيمِ والقرآن الْحَكِيمِ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هداوة وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرؤ وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن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 قالوا يا قوم أنا إنسا سمعنا كتابا أُنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم أنا أجيب دعيا الله وآمنوا به يا قومنا أجيبوا داعي الله بِهِ به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عباب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أفلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القران ام على قلوب أقفالها ام على قلوب اقفالها ام على قلوب اقفالها قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمننا به فأمننا به فأمننا به ولن مشرك بربنا أحدا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلة نصفه أو قسم منه قليلة أو زد عليه وردت للقرآن وردت ترتيلا وردت للقرآن ترتيلا وردت للقرآن ترتيلا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ والله يقدر الليل وأنها راعل مألا تحسو فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما, ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من فقرأوا مَا تيسر من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 سنقرئ كفلا تنسى فلا تنسى سنقرئ كفلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا قلية عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانَهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِئْسَتِيٌّ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ رِقَاءَنَا أَتِبْقُرَآنٍ غَيْرِهَا ذَا أَوْ بَدِّلْ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 وما تكون في شأنه وما تكذو منه من قرآن وما تكذو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفظون فيه وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَأَذْكُرْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا النَّكِرَةَ يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ بشر مِنْ ذَلِكُمْ النار وعده الله الذين كفروا بك المصير قتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة قتل ما أوحى إليك من الكتاب قتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 إن الذين يأتون كتاب الله إن الذين كتاب الله وأقام الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم سررا وعلانية يرجون تجارة لم تبور لم يكن الذين كفروا مِنْ أهل الكتاب والمشرکين مفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله رسول من الله يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَة يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَة فيها كُتُبٌ قِيمَة فيها كُتُبٌ قِيمَة فيها كُتُبٌ قيمه واذا قرئ القران فاستمعوا له, فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون إلا استمعوا وهم يلعبون الامين والكتاب المبين والكتاب المبين والكتاب المبين إن جعلناه قرآنًا عربيا إن جعلناه قرآنًا عربيا إلا أنتم تعقلون لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر نفاثات في العقد ومن شر نفاثات في العقد ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد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 إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك مشري كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك مشري كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان اللهم ابطل كل حسد اللهم ابطل كل عين وحسد اللهم ابطل كل عين وحسد أصابتنا في علمنا اللهم ابطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في علمنا أصابنا في علمنا أصابنا في, علمنا، أصابنا في فهمنا أصابنا في إدراكنا وحفظنا وقوة حفظنا اللهم أطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في عقولنا أصابنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم أطل ما أصابنا في إدراكنا وحفظنا وسرعة حفظنا وتذكرنا اللهم أطل كل حسد وعين وسحر أصابنا في سرعة فهمنا في سرعة فهمنا وقوة عقولنا وقوة عقولنا وفقهنا في ديننا وثقنا في ديننا وتفوقنا على اقراننا وعلى كثير من غيرنا اللهم اطم ما أصابنا في تفوقنا اللهم اطم ما أصابنا في تفوقنا وعلاماتنا ودرجاتنا وشهاداتنا اللهم اطل كل حسد وسحر وعين اصابنا في كثره قراءتنا ومطالعتنا وكثره مذاكرتنا واجتهادنا اللهم اضطئل ما أصابنا في سرعة فهمنا في سرعة فهمنا وسرعة حفظنا وسرعة جوابنا وسرعة جوابنا اللهم اضطئل عيون الدراسة اللهم العيون عيون وحسد الدراسة اللهم اضطئل ما أصابنا في دراستنا من الصغر يا رب العالمين اللهم اخرج كل عين وحسد من طالب أصابت اللهم اخرج كل عين وحسد من معلم أصابت اللهم أخرج كل عين أو حسد من قريب أو جار أو صديق دي دي دي دي. من قريب أو جار أو صديق من قريب أو جار أو صديق اللهم نور عقولنا اللهم نور عقولنا اللهم نور عقولنا وبصائرنا اللهم أجد في أفهمنا اللهم يا مفهمة سليمان فهمنا اللهم يا مفهمة سليمان فهمنا اللهم يا معلم داوود علمنا اللهم يا معلم داوود علمنا اللهم وسع مداركنا اللهم وسع مداركنا اللهم اجعل في عقولنا نورا اللهم اجعل في عقولنا نورا اللهم زدنا علما وحكما وحلما اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا وعقلا راجحا وعقلا راجحا وعقلا راجحا ورأيا صائبا ورأيا صائبا اللهم يسر لنا حفظ كتابك اللهم يسر لنا حفظ كتابك اللهم يسر لنا حفظ كتابك اللهم, اللهم اخرج كل حسد وعين اصابتنا في حفظنا اصابتنا في حفظنا وتجويدنا وتجويدنا وترتيلنا وترتيلنا وترتيلنا وترتيلنا وأصواتنا وأصواتنا وأصواتنا وأصواتنا, وأصواتنا, وأصواتنا. اللهم اطل ما أصابنا في قوة, في قوة حفظنا في قوة حفظنا في قوة حفظنا وثبات حفظنا اللهم اخرج كل عين وحسد أصابتنا في فصاحتنا أصابتنا في فصاحتنا أصابتنا في فصاحتنا وكلامنا وكلامنا وبياننا وبياننا وألسنتنا وألسنتنا ونطقنا اللهم قل ما أصابنا في نطقنا ولهجتنا اللهم قل ما أصابنا في نبرات أصواتنا اللهم قل ما أصابنا في ألفاظنا اللهم قل ما أصابنا في ألفاظنا وخطبنا وخطبنا وإلقاءنا ودروسنا اللهم مطّل ما أصابنا في طريقة القائنا وأسلوبنا وأسلوبنا وأسلوبنا اللهم مطّل ما أصابه في تعليمه الله مطّل ما في تعليمه وتعلمه الله مطّل ما أصابه في تفوقه على أقرانه الله مطّل ما أصابه في ذكائه وقوة عقله اللهم مطّل ما أصابه في قوة ذكائه اللهمطِل ما أصابه في حسن إدارته، اللهمطِل ما أصابه في حسن إدارته ومنصبه ومنصبه وما كانته، اللهمطِل ما أصابه في رجاحة عقله في رجاحة عقله في رجاحة عقله وإتقانه لمسؤولياته وإتقانه لمسؤولياته ودقّة تفصيله وشرحه وبيانه، اللهمخرج كل ما أصابه في شرحه. في طريقة شرحه وإفهامه لطلابه وإفهامه لطلابه اللهم طلما أصابه في حكمه في حكمه وقضائه اللهم طلما أصابه في حكمه وحكمته وفصل قضائه اللهم طلما أصابه في تأويله وتفسيره اللهم طلما أصابه في تأثيره بكلامه اللهم اطل ما اصابه في شخصيته وقوة شخصيته اللهم اطل ما اصابه من عين او حسد او سحر بتفكيره اللهم اطل ما اصابه في تفكيره اللهم اطل ما اصابه في استنباطه اللهم اطل ما اصابه في خطه وجمال خطه وجمال خطه وجمال خطه وكتابته اللهم اطل ما اصابه في سرعة كتابته في سرعة كتابته وتلخيصه وعباراته وعباراته وعباراته الله مقتل كل عين وحسد أصابته في ابتكاراته في ابتكراته وسبقه غيره بتفكيره اللهم اخرج كل عين وحسد تؤثر عليه عند القراءة تؤثر عليه عند القراءة الله مقتل كل عين وسحر وحسد يؤثر عليه عند القراءة عند القراءة، عند القراءة والحفل، الله مبطل كل عين وحسد تؤثر عليه عند الكلام والإجابة، عند الكلام والإجابة والامتحان، الله مبطل ما يصيبه عند الامتحان، الله مبطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان، الله مبطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان، عند الامتحان، عند الامتحان. عند الامتحان. اللهم مخرج كل عين الله اللهم مخرج كل عين متجدده اللهم بطل كل عين متكرره اللهم الله بطل كل عين متعجبه اللهم بطل كل عين متعجبه اللهم بطل كل عين اللامه على عقله استقرت على عقله استقرت على عقله استقرت اللهم بطل ما أصابه اللهم بطل ما أصابه في عقله اللهم بطل سحر العقول اللهم بطل سحر العقول اللهم اطل سحر قلب العقول اللهم اطل سحر قلب العقول اللهم اطل سحر الجنون اللهم اطل سحر الجنون اللهم اطل سحر الجان والكفار على العقول اللهم اطل سحر الجان اللهم اطل سحر الجان على العقول اللهم اطل سحر تدمير العقول اللهم اطل سحر تدمير العقول اللهم اطل سحر الحسد اللهم اطل احصار الحسد اللهم طل كل عقدة على العقول اللهم حل كل عقدة على العقول اللهم طل كل سحر ينسي اللهم طل كل سحر ينسي اللهم طل كل سحر ينسي اللهم, سحر ينسي. اللهم أنزل الشفاء وارفع كل الداء وارفع كل الداء اللهم آتينا الحكمة اللهم آتينا الحكمة وأنطقنا بالحكمة وأنطقنا بالحكمة اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما جهلنا اللهم زدنا علما وحكما وحلم ليس بعده كفرة اللهم أمتعنا بعقولنا اللهم أمتعنا بعقولنا ما بقينا وحينا اللهم بارك لنا في عقولنا اللهم بارك لنا في عقولنا اللهم بارك لنا في عقولنا, لنا في عقولنا وذاكرتنا <تصفيق> اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم نور صدورنا اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم قو عقولنا اللهم قو عقولنا اللهم قو ذاكرتنا اللهم قوي ذاكرتنا اللهم قوي ذاكرتنا ربنا الله الذي في السماء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فنبرأ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط